Bismillahirrahmanirrahim Hameem Tanzil الكتاب من الله العزيز الحكيم Ma khalqna السماوات والأرض وما بينهما بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عن ما أنذر معرضا قل أرأيت ما تدعون من دون الله أروني ما دخلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات Ituni b-kitab min qabil hada, atau ahasarat min ilmin, in kun tum sadiqin. Wman azzal min mai yadu' min donillahi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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا tahu apa جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ Kata أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ mengetahui افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُخْفُونَ فِي نَفْسِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْ مَا كُنْتُ بِدَاعٍ مِنْ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إن التبعوا إلا ما يوحى إلي وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ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 Wallaal-ladin kafirul-ladin amanu l-u kana khairan nasabu nahu ali. Waidzlam yahtadu bihi fasayqulun hada ifkun qadim. Waminu qablihi kitab Musa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 حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب يوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ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 لِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلَنُوفِيَنَّهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ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 جئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين. قال انما العلم عند الله وابلغكم ما ارسلت به ولكنني اراكم قوما تجهلون Falah mereka yang mengatakan: "Mereka yang mengatakan: "Mereka yang mengatakan: "Mereka yang mengatakan: "Mereka yang mengatakan: "Mereka yang mengatakan: أمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكينهم. كذلك نجزي القوم المجرمين. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا آلَئِكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْع ابصارهم ولا افئدتهم من شيء إذ كانوا اذ كانوا يجحدون بايات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون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 يَرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِ نَبِقَادِرٌ عَلَى أَن الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ